فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا ۖ فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ 60 مِسْكِينًا ۚ ذَٰلِكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ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 وللكافرين عذاب مهين يوم يبعثهم الله جميلا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد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 وَيَتَنَاجَوْنَ بِالِإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ وَإِذَا جَاءُوكَ حَيًّا كَمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ وَيَقُولُونَ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ اصبهم جهنم يصلونها فبئس المصير يا ايها الذين امنوا اذا تناجيتم فلا تتناجوا بالاسم والعدوان فلا تتناجوا بالاسم والعدوان ومعصيه الرسول وتناجوا بالبر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 وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْنَ جُوَاكُمْ صَدَقَةٌ ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ وَأَطَهَرٌ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ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 يَوْمَ يَدْعُسُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيَحْلِفُونَ لَهُ فَيَحْلِفُونَ لَهُ كَمَا يَحْلِفُونَ لَكُمْ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَى شَأْنٍ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْكَاذِبُونَ اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَأَنسَاهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ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 كتب الله لنا اغلبا ان انا ورسلي ان الله قوي عزيز لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر ويدعون من حات الله ورسوله ولو كانوا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 وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ وَمَا آتَا اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِمْ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ما افى الله على رسوله من اهل القرى فلله وللرسول فلله وللرسول ولذل قربا واليتاما والمساكين وذل سبيل كي لا يكون دون كي لا دولة بين الاغنياء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 جرينَ ال الذيينَ أُخْرِرجُ مِن دَارِهِم وَأَموَالِ يبَتَغُونَفضَضلا يَبتَغونَ فضَلا مِنَ اللهَّهِ وَرِضوانَ وَي صرُونَ اللهَّه وَرَسُلَ أُلَاائِكَهُ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 وَإِن قُوتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ لَإِنْ أُخْرِجُوا لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَإِنْ قُوتِلُوا لَا يَنْصُرُونَهُمْ وَل إَِّ صَرُهُم لَوَلَّّ الأدَدَارَثُم مَّ لاَا يصَرُون لأَنتُمْ أَشَدُّ رَحْدَةً فِي صُدُورِهِم مِنَ اللَّ ذَلِكَ بِأَنَّهُم قَوْمُ لَا يَثْقَهُون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 ذَلِكَ بِأَنَّهُم قَومُ ل يَعْقِلُون كَمَسَلَِّذينَ مِنْ قَدَلِهِمْ قَرِيبًا ذَاقُ وَذَالَ أَنْرِهِمْ وَلَهُمْ وَلَهُم أَذَابُ أَلم كَمَسَلِ الشَّيْقَانِ إذ قَالَ لِْإِنسَ لِفْفُ فَلَمَّا كَقَرَقَالَ إِن بَر أُ مِنْ كَئِن أَخَافُ اللَّ قَالَ إِن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 سبحان الله مما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات يسبح له في السماوات والارض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 تَسِرُّونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ إِنْ يَفْقَصُوكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ أَعْدَاءً وَيَبَ صُطُ إلَكُمْ أيدَِهُم وَأَلسِنَةَهُم بِالس وَدُّ لَ تَكْفُونلَْ تَ فَعكُمْ أَْرحامُكُم وَلَا أَولادُكُم يَوْمَ يقامَةِ يَفْصلِلُ بَينَكُمْ واللَّهُ بِماَا تَعملونَ بَصير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 فَأَثَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ الْعَادَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ الْعَادَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ إِلَّا قَوْلَ إب رهِيمَ لِأَبهِ لا أسَغْفًِاَّ لَ وَمَا أَمكُ لك مِنَ اللهَّهِ شَيير رَبنَا عَلَكَ تَكلناَا وَإِلَيكَ أَنَبنَا وَإِلَكَ المَصير رَبناَا لا تجعَنا فِتْنَةَ للَِّينَ كَفرَوا وَغْفِلناَا رَبنَا انَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ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 لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَآتُوهُم مَّا آتَوُاكُمْ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ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 اِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ ولا يأتي نبي ببهتان يفترينه بين ايديهن وارجلهن ولا يعصينك ولا يعصينك في معروف فدافعهم واستغفر لهم الله ان الله غفور رحيم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ قَدْ يَئِسُوا من, مِنَ الْآخِرَةِ كَمَا يَئِسَ الْكُفَّارُ مِنْ أَصْحَابِ الْقُبُورِ بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لا تَفْعَلُونَ كَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لا تَفْعَلُونَ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُم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 يا ايها الذين امنوا هل ادلكم على تجاره تننجكم هل ادلكم على تجاره تننجيكم من عذاب ال ام تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله باموالكم وانفسكم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 وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله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 قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ الْبِتْغَاءِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إِذَا جَاءَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ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 هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنا يؤفكون وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لوو رؤوسهم ورأيتهم يصدون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 يَقُولُونَ لَنَا إِذْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ يُخْرِجَنَّنَا الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلُّ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ لَا يَعْلَمُونَ يا ايها الذين امنوا لا تلهكم اموالكم ولا تلهكم اموالكم ولا اولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فاولئك هم فيقوم مما رزقناكم قبل ان ياتي احدكم من قبل ان ياتي احدكم الموت فيقول ربي لولا اخرتني فيقول ربي لولا اخرتني الى أجل قريب فاصدق فَأَ الصَّدَّقَ وَأَكُمْ مِنَ الصَّالِح وَلَيْ أَصِرَ اللهَّهُ نَفْسًَا إذَا جَ أَجَلُهَا واللهَّهُ خَبِير بِماَا تَحْمَلُ بِشْمِ اللههِ الرَّحْمَن الرَّحيم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 فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغن الله والله غني حميد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 وَيُدْخِلُهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَيُدْخِلُهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الفوز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 فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا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 عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لا تخرجوهن من بيوتهن وَلَا يخرجنا الا ولا يخرجنا الا ان ياتينا بفاحشه مبينه وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعله الله يحدث بعد ذلك أمرا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 ولا تضاروهن لتضيقوا عليهم وإن كن أولا في حمل فأنفقوا عليهمن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن واعتمروا بينكم بمعروف وَإِن تَعَصَرْتُمْ تَسَتُقضِعُ لَ أُخْرىَ ليُ فِ قَدُوا سَةٍ مِنْ سَعاتِه وَمنَن قُدِرُ عَلَيْهِ رِزْقُوه فَلْيون فِقُمَِّا آتَهُ اللهَّ لاَا يُكَلِّفُ اللهَّ نَفْسًا إِللاا م آتَهَا سََجعلُ اللهَّهُ بَحْدَ عسْر يُسْرَ وَكَأَم مِنْ قَرِيَةٍ عَتَتْ أَنْ أَمِْ رَبِّهَا وَررسُلِه فَحاسَبَنَاهَا فَحاسَبَنَهَا حِسَابًا شَديدَ وَعَذَّبَنهَا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 فدَأَن زَل اللهَّهُ إلَُم ذِكْرى رسُول إ يَطْل عَلَكُم آيات اللهِ مبَناتٍ لخرِرجَ الذيينَ آمنوا لُخرِرجَ الذيينَ آمَنوا وَعملِلُ الصَّالِحاتِينَ الظُلمات إلى النور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 اللهَّهُ الذي خَلَقَ سَب سَمواتِ وَمِنَ الأررض مِثلَهُ يتَنَزَّلُ الْ الأمْرُ بَْنَهُ للتَلَموا لتَلَموا أنن اللهَّه عَلَ كُ لِشَيْئ قَدير وَأَن اللهَّ وَأَن اللهَّه قَدَأَحاقَ بِكُلِّ شَيء عيلْمَا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 وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَن بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هَذَا قال نَبَّ أَنِيعَليمُ الْخَبين إِ إن تَتُبَ إِلَ اللهَّهِ فَقدَد صَغَتْ قُلُ بُكُماَا وَإِن تَظَاهَرَ عَلَيْه فَإِنَّ اللهَّههُ وَمَوولهُ وَجرين وَصَالِحٌ المُؤمِلينَ وَْمَلائكَ وَْمَلاائِكَةُبعْدَ ذَِكَ ظَه عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات أَنتِ ذا تَنْسَائِحَاتٍ سَيِّدَاتٍ وَأَبْكَارَا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا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 اذْقِنَا رَبِّ بِنَا لِنْ عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنَا مِنَ الصِّفَاء وَنَجِّنِي مِنْ كِبْرِ عَوْنٍ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَنَظَّمَ بَنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ روحنا وَصدَدقَتْ بكَمِ رَبِّهَا وَكُتُ بِ وَوكَتْ مِْ